الوحدة الأولى الأنشطة الدرس الأول الأندية واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور نادي الصحافة نادي المسرحية نادي الطبيعة نادي الكشافة نادي الرياضة نادي الموسيقى نادي التاريخ نادي النظافة نادي الرسم نادي المكتبة